ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنتخرج معكم لئن خرجتم لنتخرج معكم ولا نطيع فيكم أحداً بدأ وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن خرجوا لا يخرجون معهم. وَلَئِن قُوتِلوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لِأَنَّتُمُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ هُمْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ